بسم الله محلول. والصلاة والسلام على سبيل رسول الله وآله وصده ومن والاه قصيدة روح المعاني والبيان في سبعه احرف القرآن من نظم خادم حضرتين أبي عبد الله سيد محمد المصطفى المحمدي التجادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نعمه اللهم صل على راع المقيم الرسول ذي البرسالمعود ووابل الأسده والوحرهتي والوفرانيه وعلى اللهم صل على alif in ishaqati wa khatul ولا wa la bifadati al-duqfaniya wa mimi mankaz ulum wa ma'aruf al-ubbaniya wa ayin alaymi wa sifat al-adiyya wa alif al-awwaniya wa alif al اللهم صل وسلم على wa الجمع والوجود، wa wa wa hudha al-jama'i wa al-mujud wa alif al-azariyati wa al-abadiyya wa ala وعلى al-lahutiyya wa ba'i l-muhur al-asmai wa bidaayati al الحمد لله الحميد معاني ذا الحمد بالذات العليت باني سبحانه وبحمده رب البرى وإلهنا ومنسل القرآن ثم الصلاة على الأحيد وعيدا مدى سيد الاكوان ورضا القديم على صحابة كلهم والان من ورفع عظيم الشان من خص بالقران من الجلابه بكيانه نورا وقبل زمان متجلياً في حضره القدس التي للذات بالتحميد وسبحاني سر الإله والأمر مع كنزه المخفي في غاية الإبطان غيب العباء وأمصها هوت الهوي with an authority of light a blessing that rests with hisAM and its new love with the Lord God is left with suffering أعظم به من لقوطة الفردية بحر الإخاقة ومجمع الصمدان هو مجمع البحرين باء المختوي كفشتون بدون ما شيئا واحمد في غيره ومحمد روح الحقائق منبع الفيطان وله الكمال بظاهر وبباطن رمز لادم نسخه الانسان وضميت كل الخلق اصل وجودهم Quran 7 هو صفحة الأكوال متبسلا في سبعة هي أحفف الفرقان من مركز هو حضرة أحدي إطلاق وحدته بلا نكران من ثلاثانيا في واحد يتئسم ذي الإجلال والإحسان في هذه كل صفات تميزت وتجمعت بالروح في الإمكان ثم التي فيها توسعت التي قبلها هي حضره, حضرة الوحدان من ذاتنا نسب رابعا في الحضره فردية المزداه القربان وكذا تفردانيه هي حضره للبدر طه المهبط الفردان كله تحتله فينيت بعدها سب القل هتيا فيها تجل الله جل جله والصف في السر والاعلان هالهوي A day you're got divorced Suddenly what's next ever In being born The rancho nelayala General have been tortured وتنشأت هي حضرة رحمان سر الوجود وروحه متنزل بالعلم والقرآن بل الوبيان فيدي الدهور موافق لحقيقة ولقيقة معنى لكل معاني ناصره بن سيخوي ومحمد رسول الحق اتمن من وله الكمال بظاهر وباطن رمز لادم النسخه انسان ومميد كل للخلق احفظ وجودهم ولكن يجب هو يكون هناك افضل في اجل هي يكون هناك افضل من اجل ان يكون قبرات منبع عالم الفوقان وانشاق ذلك القمر المنير مكتم فأفاضت كل مكان قاح ومن الأفق المبين رآه متفدرت من قلبه المحران وبذاك جمع المشكات نور الله بل مطلق بل أعظم الأسماء بل في بحرهم رحمت حوضه الهول بهمت ليل منه وبسبحهم بحر من, من الاسلام والإحسان عجبا لمجمع قلبه هو برزخ لبحور فرقال لدى الجريان ما بين الفاظ الحبيب تلاقض وهو الرسول ومذبقه التضيان وكتابه مع سنة المختار شيء عبا للآيات والبرهان مهما دعا سرفعه شيء منهما فاسلقوا في الأفهام والأذهان أسرعه بحر خضم ليس فيها ساحل كلسى سائل الفرسان والسابعون ما ظهره وتجمل بالثلث التي الخضراء بلل وزفر جب بحقائق ومعارف وشريغه في غايه الاتقان وسقو من البحر المحيط بعينه عين الحياة وبيض الألبان شريح كذا عسلاً نصحاً معه غير وليس في الفئان والخمر من الأنوار ما فيه من غور الظلام وجهل ذي سكعاني أقوالهم وفعالهم كل الختال وزيد في الأحوال بالكتمان وتمسكوا بالترجمان وعنه وتحابقوا كالجسم والدنيا واحمد في غيمه ومحمد روح الحقائق منبع الفيوان وله الكمال بظاهر وبباطن رمز لادم نسخه الانسان واميت كل الخلق اصل وجوده. كلية القرآن يجب سبع مكان هو صفحة اكوان قل متمثلا في سبعة هي احرف الفرقان بالمصطفى المحبوب اسوه معا بنو لدى الخيمات كالنسوان افن به ذات راك وعاده ناجي بار الحب والحيان والمرتضى تجل روس ومحور اهل له من الوال ثاني إذ سرها نور كذر الألوان ودرة البيضاء أصول كياننا بل أبيع في لوحه بالفال وهناك نور أخبر متعلق بذب الهدى وصفاتهم وجناني والأسود المضر للقفار مع أمثالهم في الغي والخسران ذات نبي مقبلس مقبوع في قوة من نوره رباني وصل لا في حق الحقائق أو عن الحسبان هو هيكل القرآن كرس فضائر جذب المحبة في العدوان وحقيقة القرآن قول محمد بحقائق الخلاق والحلاق والعرش والكرسي والجنات والنيران والافلاك والسفلان كالأرض والبحر المحيط وكل ما فيهن من عرق ومن جثمان كلماته الثامات والأقدار ما مع لوحين محفوظان وعوالم أرواح والأملاك ما يقضى على ذا القول بالحدثان وتنوعت أنواعها في سبعة ولكلها باب له جهتان. وجه من الرحمن ليس بساكن فانيهما للخلق في الأزمان حبيب كتاب فصلت أو حكمت آياته في جوهر الأعيان <تصفيق> يا فلوها يا عين صاد الكنتنا ويؤيد ذرات البرامت حَقُّ اليَقِينِ مُطَهَّرٌ بَاعِثٌ مِنْ جَمْعِ الْحَقِّ إِقَامُ الذِّي لِإِقَاعِهِ وَأَحْمَدُ النُّورِ فِي وله الكمال بظاهر وباطن رمز لادم نسخه الانسان ومميد كل للخلق اصل وجودهم وصفحه الاكوان قط المتنزلين في سبعه هي احرف الفرقان فهو المراد لذاته هو بصمه الاكوان والاخلاق والاركان سر الصلاة وصورة الإخلاص أي صاد وذيك الله في الكثبان فالعلم بسق قبضه والادم يتدعه زد بعد ذر الروحان ثم المنوة والرسالة أحرف والذكر بعد عذى الميزان والكل من سبع مثال قد أتت حسب حرف النبوه قوله للحق مع زهد وصبر لنصحه شكران اما الرساله لفظها ما فيه احوال الرجلان واهلها السكان أمر رسالة لفظها ما فيه أحق وأهل جلاني وأهلها سكاني وحقهم كي يبذلوا من أعسر الأثمان والروح في اياته متعلق بالحق رب العز والسلطان آياته بالعلم ما قد تحتفي اخبار أهل الفسق والطغيان ومواعظا حكما ومن هلكوا حكت من قوم نوح كمة قوفان ومتى أتا نعما على خلق فذا من بسط باب الخير والقبض ما فيه الوعيد ودعوة وقتال جيش الظلم والكفران والآدمية غاية في كلها فكمالها باق وليس بثاني وجميع ما في سيتة اجتمعت لذا ذا الحرف يونس صاحب الحيتان ولذاك فالقرآن أُنْزِلَ صائرا بالمنطق العربي خير لساني هو أحمد في غيره و محمد روح الحقين بعل في ظاليم وله كمال بظاهر وبباطن رمل لآدم وسط كل الخلق أصل وجودهم. القرآن one المثال هو صفحة, هو صفحة الاكوان قل متنزلا في سمعة من هي أحفر الفرقان وظهوره في الملك أحسن قيمة خير الخلائق إنسهم والجامل وهو الاصيل دليل كل وفق دستور كون هيكل الذكران هو اجمل في الخلق والاخلاق اذ هو شجره اكوان القنوان هذا رسول الله عز كمان في كل ذرات وفي ثقلان هذا حبيب الله عين صفاته بل صدره كمراجل النيران هذا صفي الله ليس كمثله شيء الحباب الروح والريحان هذا أمين واحي ما هو وحيه هذا خليل الواحي سر من نور حقا على القنران هذا ايمان في حضراته ما تؤمني هذا لبي الله ليس له هواه وهداه فيه نامو بعده بل إنه الأم كل شيء إن فصله ما فيه من, من رعيان باب وصون رآه عيينك عيني ذل الفقر بالرضال باب الوصول فمن رآه فعرعو عينيك عيني ذل الفقر بالرضال باب الوصول فمن رآه فعرعو وشورع الواقلم عارف قدوه للواقفين ودائم الهياماني يا ربنا ارزقنا محبه سيدي مع طاعه المخلوق كل اواني يا رب صل لعلى الحبيب وواليه اهل الفضاء حافظ الغفران وصاحب الولى والاتباع النجم الدين اهل العلى والثبت والرضوان في ذكره دعاءه والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم this Point هو at the valley's scroll It's the fourth pulse speaks of aмент سword بتلاوة متمسكا, متمسكا بهداه في الأحيان سعدا لقارئنا الكتاب طبعاً بقلبه ولسانه لا يبتلى برعان وله الأولى والفوز والبشرى معا ور الذي يجي من وكذا وهو الشفاء داء من بحر هو خيمه الرباب من من وعلى لدى, لدى السودان ومن البيضان وله حياء دائم ومقامه وزيادة, وزيادة ما منه من قصان أفخر بمن قرأ الكتاب بعقله وبروحه بالسبت يا عوالد القرآن حقاً ذاته صلى الله عليه وسلم ولذا الصلاة عليه سر كيان فهل تقرأوا, تقرأوا القرآن كل عوالدكم كصلاتكم ولكم, ولكم رضاً منان وكلاهما مفتاح باب القرب والزلفاء وتيسيرهما بقراء ولمن على جهد ولا يختر من هذين رفعا دائما طيران أعظم بأهل الذكر من مستأنس متأسيا بإمامنا أقران اللهم صل على فائفة الحاد الربانية ويا اينا في الفروضات الإلهية, الالهيه وسين السلامه في جميع العوالم, العوالم وباء البقاء السرمدي والمدعيه وعين العيون وهو الكل وهاء الهيه والههوت وعلى اله وصحبه, وصحبه وسلم اللهم الله صل على علي القائم بالذات, بالذات المحتوي بحضرات الصفات, الصفات وحائر حضرات, حضرات الأسماء المرموز في سر حاميم وراء, وراء الرسالة الشاملة لجميع الذرات في الأكوان وفاء الفوقية الصفاتية وعلى اله وصحبه وعلى آله وسلم, وسلم. اللهم صل وسلم على ألف الآيات, الآيات الحقيقة والشريعة, والشريعة والتونية ولا من المنه والمنكوت وقاف القرب والقرآن والقهرمان وهو القلب المحمدي. وراء الرسوخ والرفعه وراء في الكل, الكل. والف الممدوده الممدده, الممددة ازلا وابدا ونون ونون المحيط جميع محاور الحقائق واللطائف والدقائق الظاهره والدقائخ والدقائخ والدقائخ والباطنه والدقائخ والدقائخ وهو النور المحمدي وعلى اله, وعلى آله وصحبه صلاه تعرفنا بها إياه, اياه والحمد, والحمد لله رب العالمين